طها ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تفيرة لمن يخشى تزلا من من خلق الأرض والسماوات العليا الرحمان على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجَرَّبِ الْقَوْلَ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لِمَا يُوحَى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 واحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ان نككُ تَ بِنَ بَصير قَا ققدد أُوت تَسوؤكَ ي موسَ وَلَقدَدْمَنًاَّ عَلَكَ مرَةً أُخْرىَ إذْ أَو حَنَ إِلَ أُم مِكَمَا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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيهِ أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَئْتَ عَلَى قَدَرِيَ يا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 فَقُلْ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى من اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أوحي إلينا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى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 فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا fa ajmou kaidkum, thumma tu cffa. veqd aflap al yom man istaala. قالوا يا موسى إنما أن تلقى وإنما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 İnna canogu kaidu sahri, ve la yuflupu sahır, nihethete. Fəulqi sahretu sündü. Çalı, amanı bırbıra Arun ve Musa. Çalı, amanı tımla bu, kabla نون كبركم الذي علمكم السحر فلأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب ولا أصلب في جذوع النخل ولا أشد عذابا وأبقى "قالوا لن على ما جاءنا من البيانات والذى فطرنا فقد ما أن تقام تقضي هذه الدنيا ربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فإِنَّ لَهُ دَهَنًا مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 ''Afattal عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي?'' ''Kalوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها.''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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم من اسفار انما إلهكم الله الذي لا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 فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوِجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا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 ك وَلِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وأنك لا لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما منه ورط الجنة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 لَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ فلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حشرتني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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن إيلين فسبح وأطراف النهار لعلتك ترضى ولا تمدا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 Lakalı Rabbim, loola arselti eline Rasulum, fettbey ayatik min qabli an nizil ve naxza. Qul kullum terbıs, fterbıs, fsete almon man ashabı sıratı da da